يا ايها الذين امنوا اتقوا الله نفس ما تنظر واتقوا الله ان الله خبير هم أولئك هم الفاسقون لا يستغي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون شيئًا إلا وتلك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Yséppen látjuk ma a személyeket, és Allah. dīn as-sirāṭa l-mustaqīm sirāṭa l mustaqīm sirāṭa l كَرَّ وَالْأُنْشَاءُ إِنَّ سَعْيَكُم لَشَدَّاءَ إِنَّ سَعْيَكُم لَشَدَّاءَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُورِيهِ كذب بالحسن فسيسون الأصلا وما يغني عنه ما له إذا تردى إن علينا للهدا لنا للآخرة وهل الذي يؤتي ما له